Ba وإلى مدين أخاظهم سعيبا فَأَنفُ الْكَيْلِ هَنِيذًا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شَيْئًا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شَيْئًا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا